وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أمهاتهم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 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وَأَخَذْنَا منهم, منهم ميثاقا غليظا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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ بِتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَذِيدًا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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرحكن سراحا جميلا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 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين عرج في أزواج أدعيائهم إِذَا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أعدا إلا الله وكفى بالله عسيبا ما كان محمد أبا أعدا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 وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا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 ان من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا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 وَبَنَاتِ خالاتك اللاتي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسا للنبي إن أراد النبي أن يستنكعها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لكي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ عَرَجًا وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَئِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتويت ممن عزلت فلا جناع عليك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 فَإِنَّ الله كان بكل شيء عليما لا دناع عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جذبي بهن ذلك أذن ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا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 ما قالوا وكان عند الله وجيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم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 إنه كان ولوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّاعِي